ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 ومغفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان يتنب تدعوها, ورهبان يتنب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله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 وَأَنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم